فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمَن أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمَن أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَمَا إن الله لا يهدي القوم الضالين إن الله لا يهدي القوم